فمن شيء اتخذ الى ربه مابا انا انذرناكم عذابا قريبيه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر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 ف أ ر ي ه ا ل آ ي ة الكبري فكذب وعصي ثم أ د ب ر يسعي فحشر فنادي فقال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ي ف أ خ ذ ه الله نكال ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ي إ ن في ذلك ل ع ب ر ة لمن يخشي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 وما يدريك لعله يزكي او يذكر فتنفعه الذكر اما من استغني فانت له تصدي وما عليك الا يزكي واما من جيءك يسعي وهو يخشي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 وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا و ف ا ك ه ة و أ ب ا متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جيئت الصاخه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 واذا الجحيم سعرت ُِ واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس ُّ الجوار ِ الكنس ُّ والليل اذا عسعس عس والصبح اذا تنفس َ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 وما هو على الغيب بالضنين وما هو بقول شيطان رجيم ف أ ي ن تذهبون إ ن هو الا ذكر للعالمين لمن شئ منكم أ ن يستقيم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 ي صلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين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 إ ذ ا تتلي عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينيه يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون 私たちはこのように私たちはこのよう ه 私たち ق このように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこのように私たちはこ و ように ن たちはこのよう ل 私たちはこのように私 أ ر س ل و علي هم ح ا ف ظ ي ن فاليوم الذي ن آ م ن و ا من الكفار يضحكون على ا ل ر ا ك ي ن ظ ر و ن هل ثم و ب الكفار ا كانوا ي ف ع ل و ن إ ذ الرؤيا ا س و أ ذ ن ت ل ر ب ه ا و ح ي واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه فاما من أ و ت ي كتابه بيمينه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 إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظن ان لن يحور بل إ ن ربه كان به بصيرا فلا أ ق س م بالشفق والليل وما وسق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 فبشرهم بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود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 في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أ د ر ي كما الطارق النجم الثاقب إ ن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر ا ل إ ن س ا ن م م ا خلق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 الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أ خ ر ج المرعي فجعله غثاء أ ح و ي سنقرئك فلا تنسي إ ل ا ما شاء الله إ ن ه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إ ن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها ا ل أ ش ق ي الذي ي ص ل النار الكبر ي ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد افلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل ي بل تؤثرون الحياه الدني و ا ل آ خ ر ه خير وابق ان هذا لفي الصحف الاولي صحف ابراهيم وموسى هل اتيك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تصلي نارا ح ا م ي ة تسقي من عين آ ن ي ة ليس لهم طعام إ ل ا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 لست عليهم بمسيطر إ ل ا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب ا ل أ ك ب ر إ ن إ ل ي ن ا ايابهم ثم إ ن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر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 يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا اقسم بهذا البلد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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها والليل إ ذ ا يغشي والنهار إ ذ ا تجلي وما خلق الذكر و ا ل أ ن ث ي إ ن سعيكم لشتي فاما من اعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر واما من بخل واستغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردي إ ن علينا للهدي و إ ن لنا ل ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ي ف أ ن ذ ر ت ك م نارا تلظي لا يصليها إ ل ا ا ل أ ش ق ي الذي كذب وتولي وسيجنبها ا ل أ ت ق ي الذي يؤتي ماله يتزكي وما ل أ ح د عنده من ن ع م ة تجزي إ ل ا ب ت غ ا ء وجه ربه ا ل أ ع ل ى ولسوف يرضي والضحي والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلي و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ي ولسوف يعطيك ربك فترضي أ ل م يجدك يتيما ف آ و ي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا ف أ غ ن ي ف أ م ا اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ف إ ن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب والى ربك ف ر غ ب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد ا ل أ م ي ن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 ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إ ن ا أ ع ط ي ن ا ك الكوثر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 ولا أ ن ا عابد ما عبدتم ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د لكم دينكم ولي ديني اذا ج ا ء نصر الله والفتح و ر أ ي ت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا ت س ب ح بحمد ربك واستغفره إ ن ه كان توابا تبت يدا أ ب ي لهب وتب ما أ غ ن ي عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامراته ح م ا ل ة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء أ ح د قل أ ع و ذ برب الفلق من شر ما خلق